تعلن هذه العلامة عن تقاطع طريق مع سكة حديدية ألف مجهز بحواجز ب مجهز بنصف حواجز جيم بدون حواجز وعيد تعلن هذه العلامة عن تقاطع طريق مع سكة حديدية ألف مجهز بحواجز ب مجهز بنصف حواجز جيم بدون حواجز